I'm glad you're here. I'm glad كتير مش عارف انا ايه هختار وفين اسير شايف قدام مني يا ربي ضعوب كتير مش عارف انا ايه هختار Dolmit albi, tiny, tiny, tiny. Kelly to rohew, sabahit, zejas, fur esir. Dolmit albi, tiny, tiny, tiny. شلت روحي وصبحت زي عصفور أسير ألف سيك تمسكني صادي وانا واقف مكاني من صم قلبي زي زماني وحزاني عميق sekau sekau sadi wa nawaa A ma problemu. Nie حبها نار كل ما حاول ازرع فيها باجني مرار عايش دنيا بحرها كتير وحبها نار كل ما حاول ازرع فيها Świętegnie مرار يا ما حاولت يا رب اجيلك وعمل ايه زرع الدنيا خلى القلب ما عاد يختار يا ما حاولت يا رب اجيلك وعمل ايه زرعي الدنيا خلنا القلب معادي اختار الف سكة صادي وصاني وأنا saadi wa nawa'if makani ma smar qalbi zamani بحبك انت يا ربي ما تسبني نور قلبي وخلي جراحك فيا تعيش لسه بحبك انت يا ربي ما تسبني نور قلبي وخلي جراحك في تعيش محتاج لمسة حضنك تمحي الخوف جوايا اسمع ليا لي غيرك انت حبيبي مالي محتاج لمسة حضنك تمحي الخوف جوايا اسمع لي يا غيرك انت حبيبي ملي الف سكة وسكة وصاني وانا واقف مكاني ana albi zay zamani من الحض الهدى